تشوف عداها تحضر وياها وتشوف عداها يا حيدر بنتك هاي مشدوها وتاه الراي سادت بالواها زادت بالواها صعضي حواها <تصفيق> <تصفيق> يا حدا عفيت زين وحدي بكار بلا ضي العائلات تعذب امين شافت اخوها حسين بعد اصعاء هايم <حيام> خادراتكم هيت ديك غرر اندبوا الياها ظلمة دنياها وانت الحيد الوثاي هشدوها وتاه الراي زادت بلواها وتشوف عداها تحضر وياها وتشوف عداها يا حدر بنتك هاي مشتوها وتاه الراي زادت بلواها ادريها وفيها صبر عيدها ولا تشكي مصيبه الغر وليدها يا حدا تقوم ليال سيدها وخاف بفعان حمل هالحال ضا حيدها ندب خلاها يا هاللي يرعاها عطشان و يم هالماي شدوها الراي سادت بالواهد تحضر وياهد وتشوف عداهد تحضر وياهد وتشوف عداهد يا حيدر بنتك هاي مش دوها راي سادت بالواهد سادت من <تصفيق> واهله حسبته جير المر رد عليها وگيت جدها الرسول لي وحال ماضيها ومحل طاح حرا وفگيت يا واليها وي امصى الحسن زاد عمالبيها سما و سماها تبدا اذها تطلع بهاي <تبضحي> بشدوها وتاه الراي وزادت بالواهي تحضر وتشوف عداها تحضر وياها وتشوف عداها, وياها وتشوف عداها يا حيدر بنتك هاي بشدوها وتاه الراي شادت بالواهد شادت بالواهد سي أنا بويل حزين عشرة وقضيتها سنين وعيدها كبار مصيبة اللي جريتلي حسين براها حياتي ويان رمي شوي العين ولا ننسى ثبيحي مقا طعي التفية يا بضع الطاحة تحمّ وغطّاها تقلّك يا رمز صباح مشدوها وتاه الراي زادت بالواهة وتشوف عداها تحضر وياها وتشوف عداها يا حيدر بنتك هاي مشدوها وتاهي لراي سادت بالواهد سادت بالواهد <تصفيق> تعالي وشوف زي يا نبيا أبو صاغت ليل زمن أفضل gar bil jamla wa kfatiya maziidi wa khall tabilla unishridhal risala wa faq hatta قسم من علم انطاه علم الرايح وال جاي اشدوها وتاه الراي زادت بلواها تحضر وياده وتشوف عدها راح درب انتك هاي مشدوها بقلم الشاعر علي الحصناوي